و لستاي و وراثت الدين و لستذكر من رب الله تعالى شروط الفسائل زياده اعماله انت انه ما يخت الا الله سله و فلا هادي له ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب حديثنا موصول معكم بفضل الله تبارك وتعالى حول الضراءة في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام المسلم رحمه الله تبارك وتعالى وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من بعض فضائل أمير المؤمنين وهو ابن الخطاب رضي الله عنه قال النووي رحمه الله باب من فضل ابي ابن عفان رضي الله عنه بعد ما تكلم مسلم وبارك الله عن الصحابيين الجليلين ابي بكر و تكلم عن الخليفة الراشد الثالث وهو عثمان ابن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل والمكان فأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا قال ابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره إذما ثم عثمان أرجم وثالثه خير برية ورابعه خير البرية بعده علي حليف الخير بالخير منجه وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عالم تعيب وتجرأه فقد نضب الورد الكريم بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تندقه فمعدما تكلمان رحمه الله عن فضل الشيخين ومن الشيخان أبو بكر وعمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول خرجت انا وابو بكر وعمر دخلت انا وابو بكر وعمر جئت انا وابو بكر وعمر قال رحمه الله باب من فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعثمان بن عفان هو الخليفه الراشد الثاني قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفاً عن فخذه أو ساقين كاشفاً عن فخذه أو ساقين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصادقة أو الصديقة بنت الصديق. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطادع لا يعني في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقه وهو نايم صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه أو عن ساقه هنا شك الغاب هل هو كاشف عن فخذيه أو كشف عن ساقه بذلك ذهب المالكية استدلالة بهذا الحديث إلى أن الفخذ ليس بعورة وهذا قول ضعيف الفخذ عوراً على الراجح من كلام أهل العلم أما وارض في هذه الرواية ما وارض في هذه الرواية فهي فيها شك من الظاوي والشك لا يبني عليه ذبن شرعي فكشف كان كشفاً عن فخذيك أو ساقين فاستأذن أبو بكر فالن له وهو على تلك الحال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عادشة رضي الله عنها كشف عن ساقير ابن وغادر فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له النبي وهو على حال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس نصول الله صلى الله عليه وسلم وسوى خياما أول مقالو عثمان النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسوى إيه ثياب قال محمد وهو محمد أبي حرملة ولا أقول ذلك في يوم واحد يعني لا يشترضون أن يكون دخول أبي مكر وعمر وعثمان على النبي في يوم واحد ربما جاء أبو في يوم والنبي على هذه الحال وجاء عمر في يوم الآخر وجاء عثمان في يوم ثالث المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على حاله حين دخل عليه أبو بكر وعمر أما لما قيل عثمان بالباب قام النبي صلى الله عليه وسلم وسوى فيابه قالت عائشته للنبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فلم تهش لهه ولم تبالك ثم دخل عوره فلم تخش له ولم تبالك ثم دخل عثمانه فجنست وسويت ثيابك فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة إبعا من نسأل سؤالي الصلاة نقول من هو الرجل الذي تستحيي منه الملائكة عثمان ابن عفان يبقى الراجل الذي تستحيي منه الملائكة من؟ عثمان ابن عفان طيب كما نسأل سؤال يا محمد يا عمر نقول من هما الشيخان؟ أبو بكر وعمر نسأل سؤال يا عبدالله نقول من هو الصديق؟ ها. الصديق مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه محمد أما نقول من هو الفاروق؟ عمر بن الخطار أما نقول من هو ذنه ورين؟ أبو جمع عثمان إيه من عفان؟ يبقى أبو بكر اللي إيه؟ هفري أبو بكر من إيه؟ أبو بكر من سطعالي تمام واتهروه مين؟ عمر تمام وذن رين عثمان عثمان, عثمان. عثمان. وذن رين عثمان إبقى أبو بكر الصديق وعمر أكاروح وذن رين عثمان والذي تستحي منه الملائكة من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعرين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائقه في حالق المدينة وهو مدهئ يركز بعون معه بين الماء والطين يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حديقة من حدائق المدينة فيها ماء وفيها نفر وفيها ماء بارد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم توضأ ثم كشف عن سرقيه ودلس ودل لجيه في البهر ودل لجيه في البهر في البهر نبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط من حوائط المدينة صلى الله عليه وسلم قال إذ استفتح رجل فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعرية فأبي موسى الأشعرية الأشعري رضي الله عنه كان في هذه الحالة بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استفتح رجل فقال افتح ونشيره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له لبأنني صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل حديقة من حدائق المدينة توضأ وجلست ودل رجليه في البئر وجاء أبو موسى الأشعرين فقال أنا اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقع الباب فبينما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إداء رجل فاستهدن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له ومشره بالجنة فإذا هذا الرجل من أبو بلل صدق رضي الله عنه ففتح له أبو موسى ومشره بالجنة قال فنهبه فإذا في المرة الثانية فإذا هو عمر رضي الله عنه ففتح له وبشره بالجنة ثم استمتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح له وبشره بالجنة على منى تكون يبقى فتح لابي بكر وبشره بالجنة وفتح لعمر وبشر به بالجنة وفتح لعثمان وبشره بالايه بالجنة على منى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال فتحت ونشرت بالجنة بجننتي قال وقلت الذي قال صلى الله عليه وسلم. يعني ابو خسناش علي قال العثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبشرك بالجنة على بل وتكون. فقال عثمان اللهم صبرا. اللهم صبرا. وفي رواية او الله المستعان. فكانت سنة عند هذه الحالة. اذا بشرت انسانه بشيء لا يصر يقول الله هم صبراً أو يقول الله الله المستعان عثمان رضي الله عنه أيضاً من فوائل أنه بشر بالجنة في مراضع كثيرة فمن ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه ونوم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حطر بفر فله الجنة فحطرها عثمان وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العصر فله الجنة فجهزه عثمان المعفاد رضي الله عنه كذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه لا يعلم أن رجلاً تزود بابنتي نبيه إلا هو ليس هناك من بني آدم ولا من الجن ولا من الإنس من تزود بابنتي نبيه إلا عثمان رضي الله عنه تزود بمن من رقية وأم كتور. لذلك هو إيه؟ ذو وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت عندنا الثالثة لزوجتك ها يا عثمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعثمان بن عقفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر في الذي جمع القرآن في المصحف الذي جمع القرآن في مصحف الإمام هو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في عصر الفتوحات وكان في عصره الانتصارات وكان في عصره انتشار هذا الدين في كافة أرجاء المعمورة كذلك جاء في قضاء عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القديمية قال هذه بيعة عثمان لذلك جاء في صحيح البخاري أن بعض المصريين جاء في موسم الحد إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بقى. فجاء هذا الرجل وكان من الخوارج البغار جاء إلى عبد الله بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن أستحلفك لله هل تخلف عثمان عن غزوة بدر قال نعم عبد الله بن عمر قال إيه قال نعم قال هل تخلف عثمان عن أعنق قال نعم أو فر يوم أعنق قال نعم قال هل بايا عثمان تحت الشجرة قال لا فقال الرجل الله أكبر هو في من؟ في عثمان رضي الله عنه فلما علم ذلك منه ابن عمر قال تعالى أما فراره في يوم أحد فقد عطى الله عز وجل عنه قال الله تبارك وتعالى ثم صرفكم عنه لأن تليكم ولقد عرى عنكم وقال أيضا في تخلفه في يوم منذ أنه كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأما الثالثة وأنه لم يبايع تحت الشراء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل مكة فأسروه وحبسوه فلما بايع النبي وبايع رفع النبي يمينه وقال هذه بيعة عثمان فكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يدي عثمان لعثمان فالنبي بايع له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باختصار بعض ما جاء في فضائر أمير المؤمنين عثمان ابن عفام رضي الله تعالى عنه نطوقف عند فضائر أمير المؤمنين عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه